الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هؤلاء مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوذن لكم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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا خلال بعولتهن أوابئهن أواب أو أو أو بعولتهن أو أو بنائهن أو بناء بعولتهن إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بني أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت يمانهن، أو ما ملكت يمانهن، أو التابعين غير أول لربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميع أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفِى الَّذينَ لا يجدونَ نكاحاً حتّى يغْلِيَهُمُ اللهُ مِنْ فضلهِ وَالَّذينَ يَبتغونَ الكِتابَ مِمَّا ملكتيمانُكم فَكَاتبُوهُمُ إن عَلِمتُمْ فِيهِم خيراً وَآتُوهُم مِمَّنِ اللَّهِ الَّذي آتاكم ولا تُكرهُ ولا تكنه فتياتك على البغاء نرضنا تحصنا لما تبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات ونرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة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 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا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 يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُنِّ الْبَصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِمَّا فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْرِهِ وَمِنْهُم وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ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 وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم وإذا فريق منهم معرضون وإني كلهم الحق يأتون إليه مذنين أَفِي قلوبهم مرض من مرتاب.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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنَ مَرْتَهُمْ لَيَفْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قلتطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإن تولوا فإنما عَلَيْهِ مَا حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم ومن الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك هم الفاسقون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 التي لا يرجون نكاحا حن فليس عليهم نجناحني يضانث ثيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن وأي يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على ما حرجوا ولا على رجح حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمماتكم أو أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم. أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو, أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم فيس عليكم جناحنا تاكلوا جميعا واشتاتا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا أُولَذَالِكَ خَيْرٌ نَمَجَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً أَوْ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلئهم هم ضلوا السبيل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 فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ